أنت सह पो पु त्वे हो नर न स د کو م م گ ل What's the plan Oh Oh Oh Oh من فرح ومن أن بها عن لزة ما Thank <laughs> you.